الإحسان تقدم الحمد إ س ا للإنتاج ا ا ن ل ل إ ع ي والتوزع م لله الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين ا ل الحق, الحق. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في تنزيله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه إن هذا ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد في هذا ا ل ق ر آ ن وفي أ و ا ئ ل س و ر ة الفرغان يقول الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرغان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 وغال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك غصورا هذه ا ل آ ي ا ت جائت في اوائل سوره الفرعون من الايه و ا ل ى الايه ع ش الله سبحانه وتعالى في ا ل آ ي ة رغم واحد من هذه ا ل ص و ر ة يبين لنا تبارك الذي نزل الفرغان على عبده ليكون للعالمين نزيرا هذا الكتاب أ ن ز ل ه الله سبحانه وتعالى لكي يفرق بين الحق والباطل ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب ينزل العالم كله وكل واحد فيكم يعتبر نفسه هو أحد العالم و ب ع د ك أ ن ت مسؤول أمام الله س ب ح ان ه وتعالى م ن هذا العالم إ ن ز ا م عملية ل ي ة إ ن ز ويكون ي ي ه إنزار أن لابد هذا بعد م العالم ب ا ك ت ا ربنا أنزل إنزار ب أنزر ي ك و مخلوق في هذا العالم يكون هذا ر العالم يكون ل هذا ن ز العالم ي و ك ل م ة نزير فوران الكيم في ميو اتنين التلاتين موضع عشان ندبر ك ل م ة نزير ونعمل حسابنا بعد ك ربنا سبحانه ت على ا يبين ا ل ن ا س طبعا م ا ش ا ف و الله ا لكن عد ا ربنا ياتي لكي ق و ل ل ك انزل ل د ج ا م ن و ي ن ا ل ذ ي ل هم مرق سماوات والارض خلي بالك انزل ل د ج ا ي من ا ل خ ل ق السماوات والارض م ع ن ا ه ا انزل جايك من مكانك كبير ة جدا عشان تعمل حسابك الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلغ كل شيء فغدره ت غ د ي ر ا عشان بارك الله الجهة الأرسلة هذا الإنذار عشان الحاجة المؤسفة لغاية حس في نوع من الناس الانذار ذاته ما قرأوا ولا نوع يعرف نحس بين من عنه أي حاجة ولا كأنه ن كده فيكم كده بهذه ده ولا مسؤول في أي م تحس حاجة ه لكن ربنا سبحانه وتعالى ياكلين ي بقول ي ده انزال للعالم كله ل ك ل إ ن س ا ن فيكم والجهه ة الأرسلت ذ ال ا ن ز ارسلت هذا الرسول كمنذر للناس وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم ربا ن يقول ليا لي أ ي ه ا النبي إ ن ا أ ر س ل ن ا ك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا الذي له ملك ا السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ل أ ن ه اتخاذ ا ل أ و ل ا د للنفس ولاستمرار لي ا ل ح ي ا ة لكن ه ربنا سبحانه وتعالى حي لا يموت لا يحتاج لهذه ا ل أ ش ي ا ء الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ما في أ ي إ ن س ا ن مشارك الله سبحانه وتعالى في الملك وخلق كل شيء فقدره、تقديره. اي ر أي ش ر ب ن ا خ ل ق عمل له كل شيء عشان إيه؟ ما يحتاج لكن د ة أي أحد ل بالرغم من ذلك كله بالرغم من ا ل إ ن ز ا ل ذا ربنا ق ا ل واتخذوا من دونه آ ل ه ة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون مؤسف هذا مؤسف حق إ ن ه بعد ا ل آ ي ا ت الواضحه بين يدي ربنا قالوا اتخذوا من دونه آ ل ه ه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وكثير من ا ل آ ل ه ه العبدوها الناس مع الله يخلقوها ب ر ا م في آ ل ه ه خلقوها الناس زي ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ و ث ا ن بخلقوها الناس الصنم بيبنوا الناس ويجي يعبدوا الغباب بيبنوها الناس ويجي يعبدوها ب أ و ل ا آ ل ه ه عبدت مع الله و هي خلقوها الناس ثم ك ا ن ي هناك آ ل ه ه ايضا خلقها الله سبحانه وتعالى آ ل ه ه البشر كثير من الناس الان بيعبدوا البشر وكلمه اله معناها معبود معناه كل إ ن س ا ن شرع للناس أ ط ا ع و ا الناس أ ص ب ح معبود مع الله ك ل م د ع و ا مع الله أ ص ب ح معبود مع الله وكلهم مخلوقين لو كان الناس عبدوا ا ل م ل ا ئ ك ة أ و عبدوا الانبياء أ و عبدوا الاولياء أ و عبدوا الصالحين كلهم خلقهم الله أ و عبدوا ا ل أ ص ن ا م ا ل أ ص ن ا م خلقوها براهم عشان كدا ربنا يقول واتخذوا من دونه آ ل ه ة لا يخلغون شيئا وهم يخلغون ما يستطيع كل الالهه عبدوها الناس دي وربنا جردهم وضربلنا ا ل أ م ث ا ل عشان ما نتابعهم وربنا سبحانه ت ع ا ل ى بين قال يا أ ي ه ا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كل المدعوين وكل ا ل آ ل ه ه لو اجتمعوا في مكان واحد يستحيل يخلقوا ذبابا وان يسلكهم الذباب شيئا لا يستنجذوه منه ضرف الطالب والمطلوب ما غضروا الله حق غدره ربنا قال واتخذوا من دونه آ ل ه ه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم برا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا مجردين من كل شيء كله ا ل س ا د ة والكبراء ي ت ا ب ع و الناس يملكون شنو عبيد مملوكين غ د ي ج و التابعين و م خير من ن م دا كل عشان الناس يعرفوا مكانه الله س ب ح ا ن وتعالى وبعد كدا ربنا قال وغال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه و ا ع ا ن ر عليه قوم اخرين د ه في ص د ر ا ل د ع و ة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن خاطب الناس بهذا ا ل ق ر آ ن قالوا دا افك معناه الكذب افتراه محمد براغ ه أعانه عليه و و آخرون م وجمعوه ل ه يقول له الصباح يقول له المسوء يبلغ ي بالناس عشان ك د ه وغال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افكن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن لكن ربنا قال ف غ ج ا ء ظلما وزورا ظلم ظلم الحق وزور الكذب جو الكذب وبعد ك د ه ربنا سبحانه وتعالى يقول وغالوا س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن اكتبها ت فهي تملا عليه ب ك ر ة و أ ص ي ل ة أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ل أ ن ه ي ا ل ق ص ص في ا ل ق ر آ ن ج ا قصص ا ل أ ن ب ي ا ء وقصص ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة وكل تلاه اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في م ك ة لكن بالرغم من ديه قالوا دي اساطير ا ل أ و ل ي ن دي أ ش ي ا ء م س ط ر ة من الناس القدام وبعد ك د ه بيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقراها ليه ويجي يقراها للناس ل أ ن ه م ا ب ي ع ر ف ه وقالوا اساطير ا ل أ و ل ي ن اكتبها ت فهي تملى عليه ب ك ر ة و أ ص ي ل ة ج ر د من عند الله غل أ ن ز ل ه الذي يعلم السر في السماوات و ا ل أ ر ض إ ن ه كان غفورا رحيما والله لولا إ ن هذه ا ل آ ي ة ختمت بمغفره الله و ر ح م ة الله لكان كل الناس ا ل ك ذ ب بهذا ا ل ق ر آ ن ممكن ربنا ينتهي منهم كلهم عشان كذا ربنا يقول ولو يعامل الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن كلام ج ي من عند الله يقدم لهم قالوا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ا ت ت ب ه ا فهي تملى عليه ب ك ر ة و أ ص ي ل ة غل أ ن ز ل ه الذي يعلم السر في السماوات و ا ل أ ر ض إ ن ه كان غفورا رحيما بعد كذا تاني اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا مال هذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في ا ل أ س و ا ق ي أ ك ل زي ما نحن ن أ ك ل وبيشتغل في السوق زي ما نحن نشتغل لولا أ ن ز ل إ ل ي ه ملك فيكون معه نزيرا هذا ا ل إ ن ز ا ل ا ج ا ن ب ه د ي ه ما ق ب ل أ ن ه منه ليه ل أ ن ه لاجل معانا في السوق و ي أ ك ل زي ما نحن ن أ ك ل معقول بس ه و ب ر ا ه يكون يختاره و ونزلوا له الرساله ده عشان يجي ينزلنا بيه ذ ك ل المشركين م ا في صدر ا ل د ع و ة عشان ك د ه ربنا سبحانه وتعالى يقول وغالوا مال هذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في ا ل أ س و ا ق لولا أ ن ز ل إ ل ي ه ملك فيكون معه نذيرا او يلغى إليه يرمون يأكل من شغال معانا لكن أو اليه كنز يرمز ل ك روش فوق أو من ن من الذهب والاشياء يكون رجل غني ي ق ك ل بدل ما يشي معنا ا في السوق أ و يلغى إ ل ي ه كنز أ و تكون له ج ن ة ياكل منها يعني طعم ياكل ل ل ج ن ن ي ي منها و بعد ك د ه ربنا سبحانه وتعالى يؤكد يقول بل, بل ياكل منها و غال الظالمون إ ن ت ت ب ع و ن إ ل ا رجلا مسحور ا شوف ق ا ل و الرجل ده ا د ه مسحور كلام دا كلام ز ل سحروه ومرض بالسحر, بالسحر دي وبعد كذا جايب اللسان بهذا الكيفيه د كلام قال الناس للرسول صلى الله عليه وسلم في صدر ا ل د ع و ة مع انهم عرب ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل بلسانهم ويفهموه ف ه م صحيح لكن بالرغم من ا دا كان داء الخطابات بتاعهم أ و يلغى إ ل ي ه كنز أ و تكون له ج ن ة ي أ ك ل منها وغال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ربنا يقول للرسول انظر كيف ضربوا إلا رجلا ربنا انظر الأمثال لك إن كيف فضلوا فلا يستطيعون سبيله ض ر ب و ا ا ل أ م ث ا ل ومر ك ا ل ز ا ب ومر ا ل زور ومر يكتب و اليه الناس ومر دراجل ا مسحور وهكذا ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيله لكن ربنا يقول لرسول ل تبارك الذي إ ن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ويجعل لك قصوره لو أ ر ا د الله سبحانه وتعالى أ ن يمن عليك يمنع عليك ب أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء ت الغلايه و ب د أ أ غ ن ى الناس كان ينفق المال زي الريح ما كان ي د ك ل ه عشان ي أ ك ل م ن ه ف ا ل ق ر آ ن بارك الله فيكم ربنا يدك ق بارك ا ل ذ ي ن ه ز ل الفران على عبد ل ي ك و ن ل ل ع ن ا ز ي ن ه نزير ب ا ل ن س ب ة ل ن ا ك ل و ا ح د م ن ب ا ل ا ب د أن ي ع ر ف ا ن ا ل ق ر آ ن ل ع ب ا ل ن س ب ة ل ك إ ن ز ا ل أي ذ ل ع ب د ا ل ع ب د ا ه إ ن ز ا ل ع ب د ا ل ع ب ا ل ع ب د ا ل ع ب د ا ل ع ب د ا ه ع ب د ا ل ع ب ا ل ع ب د ا ل ع ب د ا ل ع ب ا ل ع ب د ا ل ع ب ا ل ع ب ا ل ع ب ا ل ع ب ا ل ع ب ا ل ع ا ل ب ا ل ع ب ا ل ع ب ا ل ده و ب ت ش و ف أ ن ز ا ل و ك من شنو ع ش ا ن أنت تنفس و إ ذ ا م ا ن ف س ا ب ا ل ع ب ا ل ع ق ا ب أ ي ض ا بالنسبه لله سبحانه وتعالى ك ت ا ب ده إ ن ذ ا ر قريته وخارجته لقبته و أ و ف ي ت ب ا ل أ ش ي ا ء ل ا ن ز ا ر ك بها اتخاركت من عذاب الله وفي آ ي ة ث ا ن ي ة ربنا سبحانه وتعالى في ا ل آ ي ة س ب ع ة من س و ر ة الشورى يقول الله تبارك وتعالى وكذلك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ق ر آ ن ا عربيا لتنذر أ م ا ل غ ر ا ء ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريغ في ا ل ج ن ة وفريغ في السعير ا ل ق ر آ ن دا برضه ربنا سبحانه وتعالى يقول الرسول وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا ليه وظيفت شنو لتنذر به انذار انذار لان ام الغرى اللي هي مكه ام, مع أم الشيء معناها اصله واصل الغرى كلها في العالم اصلها مكه لان الغران نزل في مكه هي ام الغرى ومن حولها العالم كله يعتبر غرى من حول مكه لان الدعوه نزلت في مكه وبعد كده انتشرت في العالم كله عشان كده سميت ام الغرى ومن حولها وتنذر يوم ل ج م يوم الجمعه يوم عجيب خلال يوم الله حيجمع كل الخلائق كلها مع بعض ده ا س م ه يوم الجمع يوم حتلاقو ام مجنوح و تلاقو ام م د ح و د و تلاقو ام أ مطلوط كل ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة حتلتقو معاها عشان كده ا س م ه يوم الجمع و بعد كده ربنا سبحانه تعالى أ ي ض ا يوم يجمع الرسل الرسل كله مجمعهم في صعيد واحد و ي س أ ل ه م فيقولوا ماذا أ ج ب ت م ق ا ل و ا لا علم لنا لدينا ر س ا ل ة بلغنا لكن الاستجاب والما استجاب د ت ع ر ف ه انت وربنا حيجمع الخلق دي كلها اسمه يوم الجمع و ك ل م ة الجمع دي تخوف لو نحنا ن ف ه م ا ل ق ر آ ن لا ريب فيه الله قال ا ل ب يحصل شنو في اليوم ده الله قال فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير اعمل حسابك اليوم ده جايه يا اخي وده انزار ب ا ل ن س ب ة لي وانزار لكل العالم وبعدين ك إ م ا تكون يوم الجمع ده اما تكون من أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ و تكون من أ ص ح ا ب النار انت حر الطريقين مفتوحات عايز تخش ا ل ج ن ة ع ل ى كيفك عايز تمشي النار ع ل ى كيفك وفي آ ي ت ي ن ربنا يقول للرسول كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك فلا يكون في الصدر كحرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ا ن ز ا ر وبعدين ت ذ ك ر للمؤمن ال عنده عقل و ب ا ل ت ع ز يبقى بعد كده ي ت خ ا ر ك الكتاب ح ق ق ي ا ل ل ما معه بوليس يتبقى الناس ولا معه ناس أ م ن يتابعوك ولا ك د ه الكتاب معه آ ي ا ت م خ ت و ط ة بس ا ل آ ي ا ت دي انت تعرف كيف انت حر فيها ت ق ر أ ه ا تفهمها تخارج نفسك انت حر و ما عايز تخارج نفسك انت حور نفسك طريق ا ل ج ن ة مفتوح وطريق النار مفتوح وربنا حتى يقول للرسول كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكون في صدرك حرج انه ما تتحرج إنهم يرفض الدعوة اللي لتنذر به وذكرها للمؤمنين يبقى انزال ل أ ي إ ن س ا ن مشرك منافق كافل ويبقى ت ذ ك ر ل أ ي إ ن س ا ن مؤمن وبعد ك د ه ربنا أ ي ض ا في ص و ر ة مريم ا ل آ ي ة سبعه ت س ع ي ن يقول ل ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم ف إ ن م ا يسترناه بلسانك لتبشر به المتغين و ت ن ر به غوما لدا غوما م ع ن د ي ن وما أ ك ث ر ا ل م ع ن د ي ن و ا ل آ ن كل الناس م ع ن د ي ن كتاب الله ل ر ب أ ن ز ل و ا للناس إ ن ز ا ر ان اصبر من بعض الحائط وشغالين ساكت لكن شغالين ما ش ن و ي يا ايها ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك كدحا فملاغيه و انزل ل ل كل ه وحده ك و ي يلاقي الله وبعدين يجبه يخطرينيك الله الكتاب انت من أمة محمد الكتاب لأنه بالنسبة لك ولا دخلك الجنة ولا وداك النار يقول وتعالى غراءه قدامكم انت ذات وداك وأيضا تبارك بمفرده من أمة محمد الأنعام في ده ده صورة و إن أ الآية 51 وأنزل به الذين يخافون أ ن يحشروا إ ل ى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون أ ن ز ل به ربنا قال الرسول أ ن ز ل به ولكن من الذين يخافون أ ن يحشروا النثر ب خ ا ف و ا إ ن ه م يحشروا أ م ا م الله سبحانه وتعالى إ ل ى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ما في ما ب ت ل ق ع ل ك والله ولي كيف معك ولا ذو يشفع عليك لعلهم يتقون لعلهم ما يعرض نفسهم لعذاب الله وفي ص و ر ة س ب ع يقول الله تبارك وتعالى وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون وفعلا ا ل أ غ ل ب ي ة ا ل س ا ح ق ة ما عرف ي ن ا عمليه بتاعت الانزال بتاع الكتاب ده طالبيه و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة فصلت كتاب فصلت آ ي ا ت ه ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا لكن ربنا قال ف أ ع ر ض أ ك ث ر ه م فهم لا يسمعون الأغلبية أعرض من الإنزال ده كأنهم ما يسمعوا الكلام ده. وكأن الكلام ده ما يعنيهم وكأن الكلام ده ما موجه لهم أعرض كأنهم وكأن وكأن يعنيهم من موجه ده ده ده ده و أ ي ض ا يقول تبارك و تعالى في س و ر ة ياسين و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له إ ن هو إ ل ا ذكر و غ ر آ ن مظلم لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين م ش ر ك ي ن قالوا ه ذ كلام بتاع الشعر رسول ده ش الله ع ر ا نفى منه الشعر قال و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له و لا ينبغي لمحمد ان يكون شاعرا و بعد كذا ربنا يقول إ ن هو إ ل ا ذكر و غ ر آ ن مظلم ت ذ ك ر للمؤمنين و بعد كذا ق ر آ ن واضح بين لان ي وظيفته لينذر ه شنو؟ من ك ح ي الكفار ا ب ي هي حياة حياة صحيحة حياة ح ة م وقضيتك والحياة ف ميد اموات ل ك ر اي ربنا قال ن من كان حياً الغول على أن الكفار أموات. أي انسان بعيد عن القران أنه ميت و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة غ ا ف ر رفيع الدرجات ل ل ع ر ش يلغي الروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده لينذر يوم ا ل ت ل ا ق يوم هم بارزون لا ي ق ف ى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله م ن ا م اليوم ل ل ل ك الواحد الظهار يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إ ن الله سريع الحساب و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل آ ز ف ة إ ذ ا ل غ ل و ب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من, شفيع من حميم ولا شفيع ي ط ا ع يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور رفيع الدرجات الله سبحانه وتعالى ذو العرش ذو العرش ذ ي م ع ن ا ه العرش ذو العرش ذو العرش ذو ا ل ل ه ه و العرش و ه ذ ا العرش ذ ه نظام غريب وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يلغي الروح. الغاء ر و ح إ ل الروح معناه جبريل والقران ذات ا ر و ح يحيي ا ل ه المؤمن لكن المؤمن يحيي بالقران ده يلغي الروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده لماذا لينذر يوم التلاق يوم التلاق ده كمان يوم عجيب يوم بتلتقي فيه أ ه ل السماوات مع أ ه ل ا ل أ ر ض يوم حنلاقي فيه ا ل م ل ا ئ ك ة تتفتح السماوات وتنزل ا ل م ل ا ئ ك ة ونلتقي بيهم اسم ا ه يوم التلاغ ل أ ن ه بتلتقي ا ل ناس السماوات مع ناس ا ل أ ر ض و ا ل م ل ا ئ ك ة بيجوا بكميات ض خ م ة وده اليوم اللي حتشوفوا فيه ع ظ م ة الله سبحانه وتعالى ت ش و ف و ا الجنود الانتو ع ا ل س م ا جايبين خبر ملايكه ما عنده حتى جناز ده عشان شنو عشان تحضر المحكمه تحت ا ل إ ن س والجن وتحيط بين ا ل م ل ا ئ ك ة د ي وبعدين ربنا قال يا ايها الذين امنوا غو انفسكم و ا ه ل ك م نارا وغودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لو نحن بنفهم ا ل ق ر آ ن أ و بنغيم كلام الله والله ا ل آ يجب ة ل ا تخوف ا ل إ ن س ا ن يمكن قلبه ينقطع الله قال م ل ا ئ ك ة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما ي أ م ر و ن والملائكه عندهم اوصاف ع ج ي ب ة ملائكه و ل أ ج ن ي حمثنا و س ل ا س ه ورباع يزيد في الخلق ماشاء ملك بيطماش ا ل في جناح حتشوفوا ع م ل ي ة غ ر ي ب ة يوم التلاغي ده اللي هو يوم ا ل ت ل ا ق أ ه ل السماوات و أ ه ل ا ل أ ر ض يوم التلاغي ربنا قالي و م يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم مكشوفين ما في بيوت ولا في منازل ولا في أ ش ج ا ر ولا في ساحل تنهي الناس و إ ن كان الناس حسه مكشوفين لكن احنا ذ ا دخلنا منازلنا أ ي ز و ل دخل منزله جوه ودخل غ جوه و في ا ل أ و ض ب ج و ه ك أ ن ه الله ما شايف لكن ب ا ل ن س ب ة لله احنا مكشوفين حتى مكشوفين يوم الغيام لكن اليوم ربنا قال يومهم بارزون لا ي ق ف ى على الله منهم شيء و ا ل آ ن أ ي ض ا ما ي ق ف ى على الله سبحانه وتعالى من أ ي واحد فينا شيء أ ب د ا مهما تتدس ومهما تتلفت وتقول الجو فاضي وما في زر شايفني انت ب ا ل ن س ب ة لله سبحانه وتعالى مكشوف ويوم الغيام ربنا يقول يومهم بارزون لا ي خ ف على الله منهم شيء وبعد ما في ز و ي ب تخشم ربنا يرد لنفسه ي لله الواحد ا ل غ خ ا ء ه ا ل ي و م ا ل ل ي ربنا سبحانه وتعالى ح ي ح ك م فيه الناس اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إ ن الله سريع الحساب ا ل أ م ة دي كل العالم ده ك ل ي و م ا ل ت ل الله يحاسبهم في أ ق ل من ن ص ي و م ساعات ب س ي ط ة بساعات ن ب ي ة وتنتهي ا ل ع م ل ي ة كلها أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة واصحاب النار في النار ل أ ن ربنا قال سريع الحساب وبعد كذا ربنا يقول للرسول و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل آ ز ف ة يوم ا ل آ ز ف ة ا ل آ ز ف ة اسم من أ س م ا ء ا ل غ ي ا م ة ا ل آ ز ف ة معناها سريعه ا ز ف ة ا ل آ ز ف ة ليس لها من دون الله كاشف بتجي سريع جدا ما تبتكي يا ب ع ي د ة كثير حسنا ناس مشوا ا ل غ ي ا م ة و إ ن ت ماشي وكلهم الباقي لايام لا بسيطه حيمشي الغيامه, الغيامة حتشوف ا ل ن ت ي ج ة بغادي إ ذ ا الغلوبه لدى ا ل ح ن ا ج ر كاظمين ربنا قال ا ل غ ل و ب تجي في ا ل ح ل ك ه ن ا جوه من الخوف كاظمين ز و ر ي ت خ ش م و ما في اصو زول يتكلم ما في بعد كذا ربنا سبحانه وتعالى يقول كمال الظالمين من حميم ولا شفيع ن ط ا ع أ ي إ ن س ا ن يموت ظالم لنفسه بعد كل يوم ا ل غ ي ا م ما ينتظر ص د ي ق يجيك ولا واحد يشفع عليك بعد كذا ربنا يقول ياعلا خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف لقد أ ر س ل ن ا نوحا الى غ و م ه فقال يا غ و م اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره اني أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم غال من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال ن ر ا ك ف يا ض ل ل مبين قوم ا يا ل ق ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم ر س او ل ا ت ربي أ أ ن ص ح لكم و عجبتم ل الله ما لا تعلمون م من ما ع أو أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 جأنذر غومه لان ك ن غومه و ت ع ج ب جداً إ ه ينزرهم منهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل عجبتم ج أو الناس ء ك ذكروا ربكم م من ع ى رجل م ك لينذركم م ل و و ت ت ق ب الناس بيستغربوا إنه ه ج ما عملوا ق ي م ة ل ل إ ن ز ا ل ليه ل أ ن ه ي ج ي ه م بشر من عندهم ولذلك كثير من الناس كانوا ذاهلين ملائكه ة وغال يرجون الذين لا يرجون لغاءنا لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا أنزل أو الملائكة تستكبروا س في ف م واعتوا عتواً ك ب ي ر ة برضو في صدر الدعوه قال ل رسول الله نحن ما عايزين ك د ه نحن عايزين ي ا ي ج ي معاك ملائكه او نشوف الله بعيننا لما نشوف الله بعيننا مستعدين الانزال د ي نستجيب لهم ربنا يقول ك د ه الله سماهم قال وغال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أ ن ز ل علينا ا ل م ل ا ئ ك ة أ و نرى ربنا ل غ د استكبروا في انفسهم اي استكبار وعتوا عتوا ك ب ي ر ة لكن ربنا قال يوما يرون ا ل م ل ا ئ ك ة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا لا يأتي ي ولكن م ما ا ترون م ل ا ل ك هذا ي و مستجاب ا ة ل ل إ ن ز ا م هذا ي ولكن يوم, يوم عذاب. اليوم خفير جدا هذا ك هو مستجاب التلاق تتلاقوا مع الملائكة ليوم يوم ي و للانزام ا ه و رسالة ربي ولكن ا هذا هو ن أو ب مستجاب ء ك ذكر م من ر ك م ع للانزام ى ر ج قال ك ربنا قال فانجيناه والذين معه في الفلك و أ غ ر غ ن ا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا إ ن ه م كانوا غوما عمين عميانين عميانين بصائر والغرق دي كان نتيجته طلعت منه ا ل أ م ه ا ل ح س ة قاعده وربنا قال و آ ي ة لهم أ ن ا حمنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون و إ ن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ي ن ق ذ و ن نحن ذ ا ت ن ا ب غ ي ة من الغرق بتاعهم متنوح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 لنجعلها لكم تذكرت و تعيشها اذن واعي ة لكننا ما قادنا نصدق كلام الله, الله قال انت يا ج م ا ع ة انت يا ام و دور الله ب ا ل ن س ب ة لنا ح ا ف ظ كوننا الله ي غ ص ر ر ن ا و لنا ل انت أ خ و ا ن ك م ديلك جبيرك دي رسلنا لهم نور و أ ن ز ل ه م و رفضوا ا ل د ع و ة و غرقتهم و ا ن ت ز ا د ك م تراكم ب طلعت في السفينه دي طيب المويه ح س م ا في ه المويه حسنا في ه س م د ه موجود ربنا ق ا د ي حسيه ج ي مويه ر ق ن ا لكن الله قال شانو دايم ناس ع ز ن و ا ع ي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 أ و عجبتم أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد غ و م نوح وزادكم في الخلق ب س ط ة فاذكروا الاء الله لعلكم ت ف ر ح و ن قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا ف أ ت ن ا بما تعدنا ان كنت من الصادقين غال غد و غ عليكم من ربكم رجس وغضب أ ت ج ا د ل و ن ن في أ س م ا إن ء سميتموها أ ن ت م واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين فانجيناه و الذين معه برحمه منا و غ ط ع ن ا دابر الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وما كانوا يؤمنون دي قصة تانية بعد قصة ناس أو نوح أيضا دي كمان أو مهود ثانية أيضا اللي بيال كيف وفي تاني حيظهر كيف يكون فيكم قصة قصة موصع بالنسبة ناس كمان وربنا سبحانه وتعالى لنا انتهى لنا انتهى لشان عشان لنا بارك الله نوح منهم منهم شنو أو هو تقول محل ان انزارات دقق لكده ربنا أ ن ز ل ا ل أ م م د ي ل وهلكم و أ ن إ ح ن ا حق ناخذ منهم إ ي ه ن أ خ ذ ف ر ص ة ولقد أ ه ل ك ن ا ا ل غ ر و ن من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في ا ل أ ر ض من بعدهم لننظر كيف تعملون أسأل الأحد الله صلاة الله الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وإياكم كفاء نهديني له يكن نحد ولم ويقول تبارك وتعالى في ص و ر ة الزمر وسيغى الذين كفروا إ ل ى جهنم زمرا حتى إ ذ ا جاءوها فتحت أ ب و ا ب ه ا وغال لهم خزنتها أ ل م ي أ ت ك م رسل منكم يتلون عليكم آيات اياتي وينذرونكم لغاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين غيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين شوف المشهد ده س ي غ الذين كفروا إ ل ى جهنم و ب س و غ و ن ملائكه و د و م إ ل ى جهنم وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول و س ي غ الذين كفروا إ ل ى جهنم وزوروا حتى إ ذ ا جاؤوها فتحت أ ب و ا ب ه ا المجرمين ديلا و ل ما يصرف جهنم جهنم دي ت ف ت ح براها براها تفتح ا ل أ ب و ا ب بتاعتها و ل ما تجد المجرمين ف ت ح و جهنم وصف ربنا سبحانه وتعالى م ص م م ضد المجرمين ربنا قال إ ذ ا ر أ ت ه م من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ف إ ذ ا جاءوها فتحت أ ب و ا ب ا وغال لهم خزانتها الحرس خزانتها الم ي أ ت ك م رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم وينزرونكم ل غ ا ي و م ك م هذا يا ناس أ ن ت و ا ا ص ل في حياتكم دماجكم ي و رسل ما قالوا ليكم ا ل آ ي ا ت بينوها ليك ا ل آ ي ه دم علامه تدل على كلام واضح ما جو قالوا ليكم ا ل آ ي ا ت أ ص ل في حياتكم و أ ن ز ر و ك م اليوم د ي ل ي تخشوا جهنم أ ل ي خ ل ك م ت د خ ل و ا جهنم شنو و يزورونكم ن لغايه يومكم هذا ما يدري ق ق و ل و ا لا ق ا لا و بلى يعترفوا إن ا ل رسول ي ه طيب لكن ربنا قالوا ولكن ح ق ت ك ل م ة العذاب على الكافرين غيرت خلو ابواب أ جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين و أ ي إ ن س ا ن ما ي ق ر أ ا ل إ ن ز ا ر ده م ت ك ب ر و ض ل ل ه ب ا ر ك الله فيكم مش غ ص ص بتاع حجه ا ذا ما من ذا ب غ ب غ ل يا إن غ إن ما أن ص も言わないように言わないように言わないよ ي ق و, ي و ي ل ا ل ように言 دي い ن ز ا ر わない ا うに言わないよ ن に ع わないように言わないよう ا 言わない ا うに言わないように言わないように言わないように言わないように言わないように言わないように言わないように言わないように言 ل ないように言わないように言わ ا いよ ع に言わないように ن わないように言わないように言わないように言わない ي うに言わないように言わ ا いよう ن ا わないよう ن 言わない م うに言わない م うに言わないように言わないように言わないように言わないように言わない ي う و 言わないように言わないよ و ن ظ ر ك م بوحدك ة ربنا قال ولا يسمعوا السم الدعاء إ ذ ا ما ينظرون ما م م ك ن ا ل إ ن س ا ن ا ل أ ص م ما يسمع الدعاء أ ص م هو ا ل ح ق ي ق ة مش أ ص م أ ط ر ش نحن الكلام ده ما قاعدين نسمعها ا ل آ ن نحن قدر ما يخافون ب ا ل آ ي ا ت دي ن س م ع بهنا و ن ف ر غ بهنا ك أ ن الموضوع ما يعنينا ك أ ن ا ل ق ض ي ة دي بتاعت ا ل غ ر آ ن ده ما تعنينا و ك أ ن ن ا ما مسؤولين من ا ل غ ر آ ن ده أ م ا م الله سبحانه و تعالى و كان ا ل ن ر د ما حرسانا يعني حرس الخواجات ياخي يا اي انسان ما طبق شرع الله مجرم وربنا يقول ومن أ ظ ل م ممن ن ذكر بايات ربه ثم أ ع ر ض عنها إ ن ا من المجرمين منتغمون الله يقول كده أ ي واحد ذكره ب ا ل آ ي ا ت د ي م ا ا س ت جابلها يبقى مجرم و الله قال غ ن ا إ ي ه بنتغم منه وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا أ ي ض ا في ص و ر ة ا ل أ ح ق ا ف يقول واذكر أ خ ا عاد إ ذ أ ن ز ر قومه ب ا ل أ ح ق ا ف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 س و ر ة ا ل أ ح ق ا ف من ا ل آ ي ه واحد وعشرين الايه ست وعشرين ربنا يقول الرسول واذكر اخاحات اللي هو هود اذ انزر غومه بالاحقاف الاحقاف هي تلال على البحر في جهه اليمن هناك ينحت في هذا البيوت يسكنها وقد خلت النزل من بين يديه ومن خلفه النزل جاءت من قبل ومن وراه لكن برضه ما نفعت من خلف ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ردهم ايه غالوا ل ت أ ف ك ن ا عن آ ل ه ت ن الهتنا ن خ ي آ آلهتنا ل دي كله فاتنا بما تعدنا ي ان كنتم من الصادرين غالي انما العلم عند الله العذاب ده عند الله و أ ب ل غ ك م ما أ ر س ل ت به ولكني أ ر ا ك م غوما تجهلون أ ن ا ا ب ل غ ك م ا ل ر س ا ل ة لكن انتم تجهلوا ا ل ر س ا ل ة دي فلما ر أ و ه عارضا مستقبل أ و د ي ت ه م جماعه شافوا كان عندهم زي ما عندنا ا ل جفاف حسن عندهم جفاف شديد شافوا اليوم دا ربنا سبحانه وتعالى ملجو كل سحاب وخلاص استقبل ا ل أ و د ي ة بتاعتهم قالوا ا ل ل ي ل ة ما شاء الله مطر شديد وحيينا خريف سمع ل أ ن ه شافوا سحاب تجي ل جاي ماشي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من ه ذ ر ه من يشوف هذا السحاب وهذه ا ل أ ه و ي ة يستعيذ بالله ويدعو الله ش ا ء ا ل ل ه ر ب ن ا ي ص ر ف منه ربنا قال فلما راوه عارض ا مستقبل ا و د ي ت م ق ا ل و هذا عارض ممطرنا مطر شديد ا لكن ل ل ل ي ة الرجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أ ل ي م تدمر كل شيء ب أ م ر ربه الريح دي لما ربنا سلطه عليهم دمرت اي ح ا ج ة وكان الناس والبهائم والبهاين تجي الريح ت ش ي ل ه م ت م ش ي بهم فوق وبعدين ترميهم من فوق تنتهي منهم حتى اللي دخلوا في بيوتهم اخذت البيوت من جوا البيوت الواحد ت ش ي ل ه من جوا البيت و وتبت تطلع بيه وبعد ك د ه ربنا سبحانه وتعالى قال تدمر كل شيء وشيل بيرسل الله عشان يدمر كل شيء بتاعته معروفة. تدمر كل شيء بأمر ربي. لا يرى إلا مساكنهم ربي يرى كل لا الا الا ال شيء فاصبحوا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إ م ا مكناكم فيه زي ما أ ن ت حسى الله مكانكم في ا ل أ ر ض مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا خلي بالك و أ ب ص ا ر ا و أ ف ئ د ه سمع وبصر و أ ف ئ د ه ليه ب أ ج ه ز ه عشان يستغربوا الناس كلام الله مش خلقه ساكن لكن الله قال هم بالرغم من ان ه معاهم السمع والبصر والفؤاد كل ما استفادوا منه زي ما حس ن اننا اذا كان ب ن ق ر أ ا ل آ ي ا ت د ي ة وبنسمع وبنعاين وبنشوف كل شيء ربنا سبحانه وتعالى في الكون تبينه ل ن ا النظر ده لديه ب ش و ف آ ي ا ت ك ث ي ر ة جدا والاذن بتسمع آ ي ا ت ك ث ي ر ة جدا والعقل بيستقبل ا ل أ ش ي ا ء دي كلها لكن إ ذ ا ما استفدت منها يبقى انت زيك وزي الجماعه ذيك عشان ك د ه ربنا قال فما أ غ ن ى عنهم سمعهم ولا أ ب ص ا ر ه م ولا أ ف ئ د ت ه م من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله يعني ما مستجيبين ل ل آ ي ا ت وحاظ بهم ما كانوا به يستهزئون و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة إ ب ر ا ه ي م و أ ن ذ ر الناس يوم ي أ ت ي ه م العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أ خ ر ن ا إ ل ى أ ج ل قريب نجب دعوته و نتبع الرسل أ و ل م تكونوا أ ق س م ت م من قبل ما لكم من زوال و سكنتم في مساكن الذين ظلموا أ ن ف س ه م وتبين لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم ا ل أ م ث ا ل يا أخواني فيكم بطريقة جديدة بارك الله الغرآن نجل نجل الغرآن نجل بحق نسيبه الحكايه ك دي بتاعت فلان حافظ ا ل ق ر آ ن وفلان مجود وداي ترغيق وداي تفخيم تعالوا نقعد نفهم ا ل آ ي ا ت اللي بيقول ه الله ا ب ه عشان نطلع من الدنيا دي ب ن ت ي ج ة ط ي ب ة ربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وانزل الناس يوم ي أ ت ي ه م العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أ خ ر ن ا إ ل ى أ ج ل غريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل و كلام بعد ما يشوف جهنم وبعد ما يشوف العذاب هل بدون فرصة نجل وفعل لو ما ما ثاني جهنم مش دي بعد وبعد بدون يشوف يشوف أجعين فرصة ل أ ن ه ما حيكون عندك شغل غير ا ل ق ر آ ن ل أ ن ك مشيت هناك شفت جهنم وشفت ا ل م ل ا ئ ك ة وشفت العذاب لو أ ذ ك ر ك ف ر ص ة بتتوب طيب يا أ خ ي حسنا نحن م ع ه و د ي جهنم ولو إ ن ه ما شايفنها هي ذات ا ل ق ر آ ن لما ب و ر ي ن ا جهنم و ب ي و ر ي ن ا ا ل غ ي ا م و ب ي و ر ي ن ا ا ل أ ش ي ا ء د ي كله اذا إ كان نحن مؤمنين بكلام الله عشان ك د ه مفروض ن أ خ د درس من هنا وربنا سبحانه وتعالى ب ن يقول و أ ن ز ل الناس معنا خوفهم يا محمد خ و ف الناس ي و م ي أ ت ي ه م العذاب فيقول الذين ظلموا الناس ماشي من هنا ايه ماشي من هنا مع ا ل أ س ف الشيء ظلموا نفسهم يطلب من ربنا آ خ ر ن ا إ ل ى أ ج ل غريب ليه نجيب دعوه ت مش ا ل د ع و ة دي نستجيب لها و بعدين و نتبع الرسل بس ده ا ل ل ن ا س حسن الناس لو عملوه لو الناس ا ل آ ن استجابوا ل ل ع و ة الله و ي ت ب ع الرسل الجاذب تتحلى من حسن اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وكثير من الناس يقولون نحن ا ما بنموت كل كل ا ل م د ة والناس ماتوا راحه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم ودي ف ر ص ة كونوا نحن ا ل أ ر ض دي قبل كدا ساكنينها ناس وربنا انتهى منهم وكتلهم و ج ب ن ا نحنا معناه س ك ن ا فين ايه في مساكن الذين ظلموا ا ن ف س ربنا قال وتبين لكم كيف فعلنا بهم و ر ي ت لكم م أ ت ن ولكم ع م ت ل ا ت و ع م ل ت ل ا ك زي ما ح يمكن ة ان يكون أم من ك سبب الهلاك بعد عمل لكم شنو؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أ ن ف س ه م وتبين لكم كيف بحلنا、بيه. وضربنا لكم ا ل أ م ث ا ل الله ضرب أ م ث ا ل ك ث ي ر ة جدا للناس في الغرم ن لكن ربنا ق ا ل و وقد مكروا مكرهم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 وليذكر أ و ل و الالباب بلاغ الله قال ده تبليغ بس هذا بلاغ للناس ولينذروا به انذار نهائي عشان الناس ما يجوا ي من الغرام ر يقول والله يالله يا احنا ما كنا عارفين وليعلموا انما هو اله واحد الاله يستحق العباده و ي ت ح ا ك م إ ا ل ي ه الناس وليشرعوا اله واحد وليذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة الملك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إ ذ ا أ ل غ و ا فيها سمعوا لها شهيرا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما أ ل غ ي فيها فوج س أ ل ه م خزنتها أ ل م ي أ ت ك م نزير قالوا بلى قد جاءنا نزير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إ ن أ ن ت م إ ل ا في ضلال كبير و غ ا ل و ا لو كنا نسمع أ و نعدله ما كنا في أ ص ح ا ب السعير فاعترفوا بذنبهم فسخطا ل أ ص ح ا ب السعير ربنا يقول وللذين و ل كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس ا ل م ص ي ر شوف جهنم الله قال إ ذ ا أ ل غ و ا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور خلي بالك شوف الوصف ده ش ه ي ق وهي تفور ك أ ن ه كائن حي جهنم ذاته مش ح ا ج ة م ي ت م ولا ع ز ا ق م ك أ ن ه ا كائن حيث سمعوا لها شهيرا وهي ت ف و ر تكاد تميز من الغيز تكاد تتقطع من الغضب من غضب شنو من غضب الناس المجرمين ا ل ع ص س الله سبحانه وتعالى لكن ربنا ي س أ ل ه يوم نقول لجهنم هل ا م ت ل أ ت ي و ت ق و ل هل من مزيد ك أ ن ه ا ما أ ك ل ت ح ا ج ة ل أ ن حسب واحد كان جاك عزمت غدا بعد ما أ ك ل ا ل ص ي ن ي ة كلها ت ق و ل لي ا أخي شبعتي ه ا ق ولا ل في ح ا ج ة في ز ي ا د ة معنا ه ما شبع عشان كذا جهنم نظامك اذا بدر ما ت أ ك ل يسالوها هل ا م ت ل ا ت و ت ق و ل هل من مزيد جبلي دي المجرمين دينا محتاج ع ل ه م عشان كذا ربنا سبحانه تعالى يصفى ب ت ك د ا ب ا ل و ص ف ذا تكاد تميزه من الغيظ كلما أ ل غ ي فيها فوج س أ ل ه م خزانتها ا ل ح ر ص أ ل م ي أ ت ي ك م ن ز ي ر يا ناس انتو في حياتكم ماجزور أ ن ز ل ك م ق ا ل و ا بلا غجاء انا نذير فكذبنا و غ ل ن ا ما ن ز ل الله من شيء إ ن أ ن ت م إ ل ا في ضلال كبير كان يقول ل ل ن ا س البنزلون ل ي ك د ه وغالوا لو كنا نسمع أ و نعقل ما كنا في أ ص ح ا ب السعي إ ذ ا استعمل السمع والبصر ذا و بعدين ك يعقل الكلام اللي بيقولوا يعقلوا و ي و يعمل ب ه و ب ط ب ع من جهنم ربنا قال فاعترفوا ب ز ن ب ه م اعترفوا ايه ل أ ن ه م ما كانوا بيسمعوا ولا بيعقلوا و قالوا لو كنا نسمع او نعقلوا ما كنا أ ص ح ا ب ا ل سعير ربنا قال فاعترفوا ب ز ن ب ه م هل الاعتراف دي عنده ف ا ي د ة الله قال ف س ح ق ا ل أ ص ح ا ب السعير معناه زي دوم ايه زيديهم نار وما أ أ ي يقول في ض ا ا ا صورة ل ع و م نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنزلين فمن اتغى و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا يمسهم العذاب بما كانوا يفسرون الله سبحانه وتعالى المرسلين قال إيه وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنزلين يعني ما ر س ل المرسلين عشان ي د خ ل ا ل ن ا س ب ا ل ق و ة في الدين أ و يكرهوهم على الدين م ر س ل ي ن عنده وظائف مبشرين ومنزلين فمن آ م ن واصلح فلا خوف عليهم ولا هُمْ يحزنون يوم الغيام أ ي واحد يخاف ك م من أ و ا م ر ه و بعدين عمل عمل صالح يوم الغيام لا يخاف لا يحزن الناس كل ه ا ح د خاف يوم الغيام البيع من عمل صالح م ا يخاف و بعدين ما يحزن على شفاته في الدنيا لكن حياه الناس حيحزن و حزن شديد والله أ ي واحد يمشي مجرم بغادي يحزن و ي ت أ س ف ان ضيع حياه الدنيا كلها لا غ ر ف ه ا كتاب الله لا فيهم كلام الله ولا اطاع الله يحزن و ياسف عشان كذا ربنا قال وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين فمن, فمن اتقى و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا يمسهم العذاب بما كانوا يفسغون العذاب يجيك بإيه انت كذبت بآيات الله وخرجت عن وخرجت مَثَلٍ وكان الْإِنْسَانُ أ جدل وما منع الناس أ ن يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إ ل ا أ ن ت أ ت ي ه م س ن ة ا ل أ و ل ي ن أ و ي أ ت ي ه م العذاب غبلا وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ا هزوا آ ي ا ت في ص و ر ة الكهف اربعه وخمسين خمسه وخمسين سته وخمسين صرفنا الله قال ولقد صرفنا تصريف معناها بينا عشان زول ما يجيه من ا ل غ ي ا م ويحتج ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل لكن ربنا قال وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا المخلوق الوحيد ا ل ب ج ا د ي وما منع الناس أ ن يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إ ل ا أ ن ت أ ت ي ه م س ن ة ا ل أ و ل ي ن أ و ي أ ت ي ه م العذاب غ ب ر و س ن ة ا ل أ و ل ي ن عرفنا كان ربنا كل ما ينزل الرسول ب إ ن ز ا ل يديهم ا ل إ ن ز ا ل ما يستجيب و ينتهي منهم أ و ي أ ت ي ه م العذاب غبلا لما يجي العذاب الناس ب يؤمنوا ح س ربنا لو عايز الناس يؤمنوا بالغسل والله عنده أ ن و ا ع من العذاب كل الناس ي رجعوا لله لكن ربنا ما عايز كذا ربنا عايز شنون ع ا يرسل ز ي لك رسلك و أ ن ت تستجيب وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين و م ن ز ر ي ن بس ويجادل الذين كفروا بالباطل كثير من الناس ا ل آ ن يجادل بالباطل وكل ش ي ء خارج من كتاب الله ومن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ل ي ض ح ض به الحق ع م ل اعمال ك ث ي ر ة ح ت ى ا ل آ ن كل التشريعات القائمه على باطل كل العمل د على باطل ل أ ن ه م رفضوا حكم الله و رفضوا شرع الله و هذا كفر و ش ر ك يخلد في النار ويجادلوا تسمع كل يوم ليالي س ي ا س ي ة وكلام جدال وكلام باطل ليضحيوا ب ي ل ح ق عشان يحطوا شرع الله ويحطوا مدين الله وكم من ا ل م ش د ي ل ك م من ا ل أ م م عملوا العمل ده وانتهوا ومشوا ا ل غ ي ا م ة و ق و ل و ا كل م شيء ك ف امام الله سبحانه وتعالى وبعد ك د ه ربنا قالوا اتخذوا آ ي ا ت ي وما انزروا、هزول. ا س ت خ ذ و ا ايات الله و ا ل إ ن ز ا ل ا ت استهزاء استهزوا بشرع الله ودين الله و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله وكل أ ت و ه داخلين وترى الجبال تحسبها ج ا م د ة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أ ت غ ن كل شيء إ ن ه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آ م ن و ن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 وقول الحمد لله سيريكم آ ي ا ت ه فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بارك الله فيكم راجعوا ا ل آ ي ا ت دي س و ر ة النمل من ا ل آ ي ه السبعه والثمانين الى الايه ثلاثه وتسعين فربنا سبحانه وتعالى انزل هذا القران ز ل وقل الحمد لله ك م سيهيكم آ ي ا ت ه فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون والايات في هذا الموضوع آ ي ا ت ك ث ي ر ة زي ما قلت اليكم ا ل ا ن ز ا ر جفي مئه موضع اكتفي عند هذا الحد و أ س أ ل الله أ ن يهديني و إ ي ا ك م صلاته المستقيم و أ ن يرني و إ ي ا ك م الحق حقا ويرزغن اتباعه ا ويرينا الباطل باطلا ويرزغن اجتنابه ا إ ن ه تعالى سميع مجيب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير س أ ل ك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ا س ت ع ا ز ك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا ذنبا الا غ ف ر ت ولا جاهلا إ ل ا ع ل م ت ولا مبتلا إ ل ا ع ف ي ت ولا مريضا إ ل ا ش ف ي ت ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة هي لك ر ي ض ة و ل ا ن فيها ص ل ا ة إ ل ا ع ن ت ن ا عليها برحمتك يا أ ر ح م الراحمين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 وأن ن ت س ا من ح و ض ه وأن ت د خ ل ن ا شفاعته في برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على أفضل خ قولي ك ر س ك محمد ا ل ن ب الأمي أ وعلى و ز ج هذا أ م المؤمنين واستغفر ع ع ل ى بيته ومن د بدعوته إلى يوم الدين يوم و إلى ل على المرسلين والحمد لله رب العالمين أغلغوا لهذا ا م رب س و أ الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم أغم الصلاة